بسم الله الرحمن الرحيم. تذكر إذا نزل بك هادم النذرات، تذكر وأنت تنظر إلى هذه الدنيا آخر النظرات. تخيل نفسك عبد الله في نزع الموت وقربه وقصته وسكراته وغمه وآهاته، وقد بدأ الملك يجذب روحك من قدمك. وبدأت الروح تخرج من أعضائك عضوا عضوا فبردت القدمان ثم بردت اليدان ثم يبست الشفتان وشخصت العينان ثم بلغت الحلقون حين ايذ تنظرون الحالة التي أنت عليها أترضاها للموت كل نفس ذات نعم ستموت. دعي الله ونفسي واذكري حفاة البلا. دعي الله ونفسي وذكري حفاة البلا. وكيف بنادود المقابر يفعلوا؟ إلى الله أشكو لا إلى الناس حانتي. إذا صرت في قبري وحيدا أململ. أيضاً. أعظكم بالموت والسكرات أعظكم القبر وظلمات أعظكم بالموت أبلغ المواعد قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه مناقيكم أيها المغرور أما رأيت ميتا من غير سقم أيها المغرور وأيها المغتر بطول المهلة أما رأيت مأخوذا من غير الله؟ والله ستبيت في القبر وحدك. قريباً وحيداً في تراب وإنما قرين الفتى في القبر ما كان يعمل وحزك. فاعتبر فاعتبر بمن مات قبلك. فاعتبر فاعتبر بمن مات. فأعتبر فأعتبر بمن مات فأعتبر فأعتبر. بمن فماذا أعدت لذلك اليوم؟ كأنك لم تسمع بأخبار من مضى. ولم ترى في الباقين ما يصنع الدهر أفريقا. أفق من سكرتك قبل حسرتك وتذكر نزور حفرتك وهجران الأقارب أيها المذروي يا سالك طريق الغافلين أيها ويا راضيا بطريق الجاهلين متى متى ترى هذا القلب القاسي يلين متى, متى تبيع الدنيا وتشتري الدين فلولا سؤال أخي هل أنت راض عن حالك وهل أنت مستعد للموت لو أتاك اليوم هل أنت مستعد يا غافلا عن العمل وغره طول العمل الموت ياتي بغتة والقبر والقطر صندوق العمل